فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَقِيَّةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ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 118. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 119. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية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 خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوتَ كتابيه وَلَمْ أَدْرِ مَا Yalaita يَا لِيْتَهَا كَانَتِ القاضية مَا أَغْنَى عَنِ مَالِهِ هَلَكَ عني ما في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هنا خمين